Cydyn ni'n ei wneud â'r hynny. Mae'n cydyn ni'n ei wneud â'r hynny. Yaa'r Abbas yylbih maak الحيد يل ترهيب عدوانك وانت الموت للأشرار والسجي لبرهانك ما والله تعرف فوف بل يشهد مدانك جيف يا عباس ما تلفيل صيوانك بالسيف تخضع لك كلها للأيتام جي لها لكن تقري بالبين من طاحن الجفين يا عباس يلبح مجينة يا عباس يا حماتينا كلها القوم تعرف زود عزمك يا كفلنا لو موجود انت اليوم يتامان ما لكن حيف من فرقا من هو اللي تكفلنا نحلف فيك بالاهوال طيرك ما حد فالحسين يا عباس حاير من فرقاق قلب اليوم شاجير ما يدري يقصد وين من طاحن الجفين يا عباس يلبح مفجين تشفين يا تشفين بين العود حيدر يا لتشبهله بتبيك هل ايتام وبناديك الطفله عم وين راح اليوم خلونا نقصد لك بنجم بيضل الانفاس والمهجات رجاله ترجعك ترجع وبفرقك تشير في العين دم تهميل هالعينين من طاحن هالشفين يا عباس يلبح مكتين تجيب للأطفال شربت ماي بعزماك وإحنا أبايا الوافي نحتيلك ونحشمك قلت تجيب فيض الماي لو يتساقع دمك طفل حسين نهدي في ليل لحظة ويرجع عمك طفل حسين تدري بي أعظامي ونتل الكلامي Faris wadda'n lamathlin من طاحن الجفن يا عباس يلبح مكتين يا عباس وين الواق يلبح مكتين يا عباس يلبح مكتين وين الواق يلبح مكتين تبريد صار على نقول بالحسبات يرجع ضين وتحيدر نحسبناك يا الوافي بخروجك تتوذر رد حسين يا عباس من عندك وتعشق صاب العين سهم القوم طايح وانت معطق طهر حسين ظل لجلك بد الروح بالأحزان كتلك ونا وبقول من من طاحنا الجفين يا عباس يا الحماق دي شيلنا وين الواك يا المدخول وين يا عباس يلبح ماك جينا وإن يا الحماق شيلنا وين الواك يا المدخول وين بدري الصون على حسين Cofen, y'r Abbas, y'r Bifach, Gynad, Gynad. Hada Hsyn, ضl machzoon من فقدach جمتت بي هالعدوان يا وصفة من بعدك ضl محتار محط لي حينت ها وزندach ريت الروح ويا Hsyn عج جسمك ونعقدach الحسين من فرقاك وحده ما الكون من كل صوته يا ابن وقت من طاحنا الجبين يا عباس يا البحمان جينا يا عباس يا البحمان iddresor ala sel bil ba ham jafel